أَفَلَا يتدبرون الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قلوب أَقْفَالُهَا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن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 وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء رب ما تكذبان قل قل من صلصال كالفخار وقل قل من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قشتنا سورة الرحمن سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن, الرحمن علم القران ام سوره مباركه بلا كان با نبي مزني خوي فر وردقا لدس بيا كبريت يلا الرحمن كامنا و وشيء الله كستلوسني الاخوي بنت فهمان شي وشيء الرحمن كستلوسني امنا ولا خوي بنت تعبت برب العالمين قل سر وزن واتا خاوني رحمتي جزور واسع فلاوات بزاني ديار ده كان رحمتي خواي پروردگار كلام سوره دا هندي چي باس ولا چي دا دركيت رحمت ماديه كان ورحمت معنوي كان يا كم ديار دي رحمتي خواي پروردگار ببندکاني او يدا فرمي علم القران جورتين جوري رحمتو بزئي پروردگار من او يك علم القران فعل علم دو مفعوله ابراكانم يكي كان مقدره يعني علم الانسان القران ك قرآن فيري مروف كردوا. بيشحمون همو كان. باسي نعمتو رحمتي كرت رحمتي فير كردني قرآن. علم القرآن. خوي جورة قرآن فيري مروف كردوا. فيري كردوا لفظه كاني بخواني توا. فيري كردوا لما أنا كاني تياب لي حالي بيت. فهي كردوا دلالاتكان كباس دلالات عقيدة بيت يا أحكام الشرعي بيت يا أحكام السلوكي يا أحكام الجزائي بيت ما يجب أن يكون بقري لبواري عقيدة روشته ما مضى كردنه هر سوكوته عبادته خواه فرستيه تر كلام قرآن داهية فأي قوراها يعني فير ملوف كردوا علم القرآن ليرد أشتمان بودا ذاكي كميان كرحمتي فير كردني قرآن قورتين رحمت شون يكم سورتي قرآن كذابزي سورتي اقرأبو اقرأ باسم ربك الذي خلق بخبئنوا چي بخبئن يتواديسان أم قرآنا كوت اخوي النووي ام قرانا وفير بني ام قرانا وفير كردني ام قرانا في عمري خو عليه الصلاه والسلام خيركم من تعلم القران وعلمه خير ترين او قرآن تعلم وعلمه وغير خوشي فير ده اوي كخوي فير بو بوبلا كان امتونكا هالكتابك في و مشغول بتكاتي في و بقريت سودي خويه هيبرام هيجي ناقاتا كلامك يا رب العالمين كقرآن علم القران خلق الانسان ديارديشي تلا دياردكاني اثاري رحمتي خويبر و دقال اوي في دروس كردوا ب جوانترین شیوا بتواوترین شیوا خوای پروردگار خلق الانسان مرو وی دروست کرد دوی دروست نکشی که هیچ رخنه ای لنجیرت فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بجوانترین شیوا پروردگار من مرو وی دروست کرد و سدله اوسك دروستي كر اوجا رحمتي چيتريش كه چي علمه البيان چي شي فيرمرف كردا اوي فير كرت ك بتوانت چيما بستو ما نايك لناخدا لنفسي داهبت دري كاتو تيب أوي يعني گولتين ديارداي دي اكيرنووي ميروف لجيان لبراني تر اوه علمه البيان تشيفيري او ميروف كير كدروسي كير بيان يفيركت تمام شادكيمروف تشي دري دبريت برام بركيت ياداغي نيت و بيجيو فيري فصاحة. فيري أوي بجواني شما بس شيء هيا بيجي النبي برحمتك علمه هو البيع ليردا ببين رد شيء الشعري وما تريد يا كم بدئناه فرورد جارمان أواندبة توانايا وأواندش خاوني الرحمة كيتشقل توانا كاني وتشقل الرحمة كاني اویا کامروفی फेरी بیان کړت फेरी دربرینه چی رون او اشکرا کړ چی له ناخی دا هيا واه لیکر مروف بتوال درې برید استم بوتو اید در دبرم برا کمنتوم خوښ ده بیت فی سبیل الله ستو ناخی من ته گیشتیت بالله ته گیشت کله ناخی من دا چی هيا برابر به تو کابر کافری منافق او من بيد دلم كرقم لتا لبر كفر اكد لبر نفاق أكاد, لبر بد روشت اكد استاويش حالي بوله من قيشت كهلوستي من شونه برانبر او علمه البيان كواتا بوني بيان لم روف دا. نشاني كمال توابتيتي يعني نشاني عيب نقصانيتي كامينا نشاني كمال توابتي اي عجبا رب العالمين رحم بأي بكا بتوانين أو أي خو مان لنفسي اي مدات شمعنا وما بس تيك مان هي بتوانين دريبرين برين بلام رب العالمين خوي نتوانيت أو لنفسي أو او ماناي أو لنفسي أو دا هيا دا هي جبريل هاتوا عبر عما في نفس الله عبر عما في نفس الله أشاعر أم قرآن بردثمان عبارة عن كلام الله النفسي عبارة عن كلام الله النفسي المعنوي أم قرآن عبارتك تعبير لشيء كادم قرآنة تعبير لو سيدكا كل نفسي خوا لو ما نأيك لنفسي خوا داها قرآن تعبير لو ذكات تعبير مخلوقه هي خوانية امر استو جمله وايهه سورتانا ام كلمات شانه دلين هيجي اخوانيه يعني اخوي غير اخوي لا يعلم البيان ولا يستطيع البيان اما يمنوا تويمروف خوافيري كيردين علمه البيان بتوانين اويك لا نفس ما دا انده ديري برين بوبرابر وانيه نعبر عما في انفسنا ونبين له مقاصدنا چمه بس تک منی تو اندری برین بو برن بس خوای گور خوای اوای کله نفسی دا یا خو دری نه من اوم ده وی اوم جبریل هاتوا عبر عما في نفس الله بالعربية فصار قرانا هاتوا تعبیر لا لو ما نا دا و کله نفسی خو دا هه بعربی چی لدر چو قرانی لدر چو کاته تعبیرک تعبیر چیه؟ جبريل نكتا عبيد رب العالمين بيت اما عقيد اشعريا كانه اعجبن بروردقاري غواندا باتوانابي والم روفكا بتوان بيانيها بيت اويكالا نفسي داهي دليبو بريت اخوي ناتواني اوبكا بروردقاري ناتواني اويكالا نفسي خوي داهي او كلام النفسي كنابدن الكلام النفسي المعنوي ناتواني خوي دليبو بريت نقدر جبريل هاتو دليبو بريت ا وَصَفْكِرْدِنِي خوَايَ بَنُقْصَانِي كما أتمنى صفتي بيان صفتي كماله دربريني أو مانا ما إلى نفسي خود هي صفتي تجوانه تواوى نقص صفتي نقصاني بك كما تكون وصف خوابه هذا كما خوائي قول خوي أو إلى نفسي نبري جبريل هاتو بوي دربري كأنما خوائي قول الرحمة كأنما جبريل شاكي لقى الخواكرت شون لله المثل الاعلى بلا تشبيه وتمثيل اجر كسيجي لا لهبت نتو انقسبك اصلا اخرص نتو انقسبكات بل ام كسوكا ركان لي حالين دزانن دلاشي كسوكا ركان الناخي او نفرمان بيدران اجر او جولاو توزي خوي جولان د و بيمان دلي باوكي يا بريت دلكاكا مابستي اوي اوي خوي نتو ان ديري استا کناتوان فقیرش که نقصانه وانیه نجور کامله. اما پیعیب قصب کرد. چون قصه دکه عیب قص کردند. بوی چی چتر بوید در دبیر. من و الله قص نکردند عیب. قص کردند صفتی کمال و جوانی تو آبیتیه. بوید افرمی علمه البیان کوته معقیده. عقیده که پیچوانی قرآن و سنته. و وصف کردندی بنقصاني بان قصانی. او عقیده ای که القران كلامي خوانيا يا خويبر وردقار سيفي نكردو و تي خوانيا نوالله و تي خويبر وردقاره كلامي خويبر هم حرفا هم رستا كاني ايتا كاني سورتا كاني هم كلامي خويا خويبر وردقاريش تواو ترين دربرينو تواو ترين كلامي هي تواو ترين بيانو روم كردنوي هي. أحسن القصص وأحسن البيان وأحسن الحديث وأصدق القول هم هيئة ومن أحسن من الله حديث ومن أصدق من الله قيل قول إخوة أصدقت له أصدقتين حديث قصي إخواي برضو جار تواوتين جوانتين باشترين مبينتين رونترين لقد انزلنا إليكم آيات بينات يا مبينات لقراءتك ذا مبينات فاعل مفعول كما ترون أخواتي قولا تواوترين بياني هي علمه البيان نعمتكاني لنعمتكان لآثار رحمتي أخواتي قولا الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان خورو مانق دسورينو درون لسر ري ربك كا حسابي كي وردي تواو كاملي بوكراوة لمصلحتي مرفكان ده سورانوا بحسبنا بحسابي كريكوبيك بهي سورانوا يخورو مانجا كشيء ما بودرزة إبراجان كمالشة ببرجوان دي مرف جوار زكان بسال بيت وهر وها شو الروج هرشي بي والحاصل بهي أم صوران وروجتيني خورو كلهم في فلك يسبحون كهمويا لدائرة خويان دا دوان ودين يعني يسبحون كون نرم وشلة لسه أودروا يسيرون يسيرون شو كسير جوازة هل بس دابزية برام قیاق قلناآو وبحر داد روآب نرمیو به شلی آواه لازب شای آسمان دارفی فلك این یسبحود جا خور به من به زوی هموشي هموشی به حکمت هموشی بعد الله به او بندا همسر آثاری بول آثاری چی آثاری بول آثار رحمتی خوا و النجم و نجم دو معناهی معناهی که این ایکه بریتیلا استیرکان آسمان اسمان کچن برزو مزنو گورن و هر وها رو ککان سرزویش امال سرزوی استیرکانش لا اسمان هر دولایان یسجودان کر نوش بو خوای گورہ سجدا بو خوای گورہ دبن سجدا بو خوادہ ملکچ اخوان ذلیل اخوای پروردگار ج سبحان الله اوہمون نجم استریل آسمان وهرچی درخته لسر زوی سجده و خواب باد ملکهی خوابید لفرمانی قادری کونی رب العالمین در نشد ای منو توچین ایمرف ظر لا استرکان لواستین با منو توچین کس سجده نبین با خوابی پرودگار منای دومی والنجم نجم بریتیا لو درختانی لو روکانی ك قديانية بقوله منشوتين يعني أم رواك تينية قديها يا بس تزويدها بلاو دبيتها بس تزويدها بلاو دبيتها والنجم جاء ودرختي بتي بعلا والشجر درختي بتي بقدو بعلا هردو تشي شيء سجد أبو خوي جوردابع والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان امش لاثار رحمتي خوي بردغاره كبو من باسي تشيدكات عدالتي خوو امر كردني بعدالت والسماء رفعها بردغار اسمن برسكرد وتوا بغير عمد ترونها و کدی بینین ببین پایه و ببین جو و ببین عمود و ببین دیوارو، آو آسمانه آو، و کسقفک، پروازگار، پاراستیتی و برزیکردو تا بسازی امرو. آو هم مجرات و هم و استریا، آو هم قرصای جورا جورانه، ل آسمان دن. ک زویکی ای مش یکی کلوانه ل بوشای آسمان دار، بغير عمدین، ببین چی ببین که الله کببی هم وشته. و وضع الميزان پروردگار چی دانا و پروردگار میزان و ته عدالت و داد پرورې دانا عدالت و داد پرورې بوڅکان مان بوکر دوکان مان بو حلڅو کوتو ما و مان بو حل څنګه دینو تقیماکان مان خوای ګوره میزان دانا و قصد د بیت با داد پرورې بیت کردارک دکې دبه بد داد بیت هموی اللاتطغوا تطغوا في الميزان فرود قال ما هي عدالة ذات فروري داناوى الميزان خواه يوري ميزاني داناوى دابا زان دوا وروج قيامتش ونضع الموازين القسطه ليوم القيامة وروج قيامتش تلازوي عدل ذات فرود قال حساب وكتاب لدنيا ذات فرود قال عدالتي داويد أو عدالة صفتي همو اوامر قدريه كونيه كان خوايا فرورده يقول ليس برهاره كونيه نداوه بناداد فروريه همو اوامره كردوه لو كون بناده من عدالة و فرمان فرمانه كي شرعيجنية همو حكمه كي شرعيجنية كشي بيت لداد فروريه درسان دسان با عدالت وثمان نمونه زوره براكم باس ميراد ده بوه كذي للذكرى مثل حظ الأنثيين أو عدالة مساواة إني بلام كذيها عدالة مساواة يعني يكساني عدالة يعني ذات فروة بيهاك كرة كودوك تيجي هاشتوها نيوه بو كرة كيتو ونيو كيت يشبو دوك شكا أو عدالة شو أو كراجن هناني لپيش مصري في لپيش مال داناني لپيش بلام كتشك لپيش أو هيك مصري في قوت عدالت دیز دبیدستی ببردید او عدالته با ایمال و سامانی خالق بپارزید پیاوکش دبی بکشید او عدالته با اخوانی خالق بارز راوبید سرو مالی خالق سرو اخوانی خالق بارز راوبید اوی کبوتان با آفرتی دامن پاک دکاده به 80 جلد هشتاد جلدی لی بدرد اما عدالته و چی باید سمعت عرض ناموس و لك دار نكره نرو شندريت هر چی تو دیبینی لا اوامری شرعی خوادیسان چی عثمان اوش عدالت دته سر قیامت ای اوامری جزائيه کانی اوثمان قدری یكانی شرعی یكانی او جاتیش احکام جزائی خوای گورہ روزی قیامت خوای گورہ حکمه کانی چونه و نضع الموازین القسطه ليوم القيامه روزی قیامت ایش حکمه گي هرچیا هر به او وشی له ایمه د پروردگار بوې ده فرمه الله تطغوا فی المیزان بوې پروردگار هموست چې به عدالت کړ دوا دا بو او ای و زید روی نکنه لدات لا ندن وا تا لدات لا ندی چې زید رویب کې ته حساب بو دات پروري او عدالت نکېت الوزن بالقسط امره پروردگار فرمانه پیمان كما كيشان من بيان من هالصنجان دمن، بتشي ببقسط بعدالة دات برويبت، الوزن بالقسط، ولا تخسر الميزان، تشجناكن، ولا تخسر الميزان، نحن لكاتي كيشان وبيان تان بوخلق <تصفيق> ده، زرار لبرم بركة تام بدن، ونقصي في بيانن، يا بعكسي. عدالته وماملابك ما تشانو في يوانيبوبك ما هي عكس عدالة؟ جور ظلمة كيف ظلم لبرام بركة؟ لا يوجد أن يكون ثم قصة كردن بيت وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا قصة كيف يبعد عدالت بك بريالك دا, دا عادل عادلان بيت هل سكوتك كيف يبعد عادلان بيت خواهي يبرأو اليه يمد يبرم فالأخوي يجعل لنا وكان العدل عدلة هذا الشيء يجعل لنا وكان العدل بينا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أي عبد كان من ظلم لكم حرام كنت أخي يقولون هذا ظلمينية استمينية جورينية عدالة فضلة فأسأل إذا كان حرام كنت هذا ظلم مكان وستم مكان عدالة ذات فالأخوي إذن الإسلام ديني ذات البرورية لا يوجد وشريعة الشريعة ذات البرورية براستي إذا خلقناك شيء ذات البرورية وبدوائي ذات البرورية لا يوجد أو والله لديني أخواء ذات البرورية ترين والأرض وضعها للأنام فرور زوي زويدنا و بو مخلوقات فكان والأرض وضعها للأنام زوي داناوة دا ملكتشي كردوا جيرباري كردوا الزليلي كردوا أمن جعل الأرض قرارا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا زوي مستقرة لكاتك دام زوي براكانم ده صورتها ده جوليت جوليت يزور سريع له قلوه ژ دا مستقره ئیمه لسرین هیچ حزب هیچ دگ نکید به‌ عظمت خوای گورا یعنی اگر سيري پانتيكيد يا مبريدهك لولاي مبريدهك كد سوريتا وا پارچه ورقه ي گنشتك لبرنبري رابق فريده ذات بو او هوايكا لدوري خو دروستي دكاتو توژمي دروست دكاتو پاليكره دنه پلاميمه ده سرو زوين کو خوچ موناتيس يك هیچ حبلكشتك ب قچمانوني به زوي بست بينوا سورة نووي زوي زول لا سورة نووي مبردة بخواص سريعة ترى لجل أورجدة ما شاء ذكين أو مروفا خواج ورواي كردو أو زوي قراري قرتو بوشة الأرض قرارا قراري قرتو بوشة بو لو لما سلي دبرا خلافه لبين أهل علم آية زوي كخواج وده فلم قرارا يعني مستقرة وناجولت هندل أهل علم رأي نوايا كدروزنيه توبلي ولا زويه دسورة توا، بالكود يبلي تيو تي شمس وقمر دسورة نوا. هندل أهل علم دليل يجنيه لسر منعي قرارا كاتك شتك تو تو يعني تو جادك باشو شاكه للسياره دا درويتو خوتويت اسوان هز بهج لجيرتو او سياره مستقره يا مستقر نيه مستقره ما ن او نيه كمستقره يعني ناجولت لجولودا او سرعه دا يا بلام لقال وجدتو مستقري لسريط لجيرتو قراري جيرتو وا بلام بو انا منك تايي كي بتقد يا با شويني شي بردلان دا برويته ما شده غير هالباص هالباص قراري نيه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 عنده أهل علم ولا وش هذا؟ يعني عنده يشتري بس يشتري كذا شاء الله فيها ساعة خلافة شيء بين أهل علم ده أو من اعتقاد بيتي والله أعلم أما جعل الأرض قرار دسان خواجر الزليلي بو إنسان بوشيد فرمه ذلولا يعني زور ولا خياب ولا خي هر أون دخاو نكاي يكسر شدكات.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 بله، همون کس حق خویتی که پارچه زوییشی هب نشتاج بتهیده، بله، و الله خواهی گوره داین او، که خواهی گوره بوم نی داین او، تو بولم نی منع دکت. بودنیه لک خلق منع که، و الله، آو خالک ما فی آوانی زویان هب، ما فی آوانی ولاتی هب، ما فی آوانی نشتیمانی هب. اشته ک خوابم رو فیده بتوچند، دتوانی لخچی بسته نی تو. والارض وضعها لیل آنام، خواهی گورم بو أنا بفهميتي همي ما في خويتي كلاسر زوي بجيتو حق خويه بيلم زوية دا بل اصل أصل طيلة إباحية إباحة الانتفاع من الأرض فيها فاكهة والنخل ذات والنخل ذات الأكمام ام تشيخستوتنا وامزويها ونب الزوية أرض جرداء زوية يعني وشكو روت حكيله سر فيها فاكهه اوهموا مي وجاتوا ميوا والنخل و النخل خرماء ذات الاكمام او خرماء نخاونيشن اكمام شيب يمد الله يعني ما معنى الاكمام ما بلا هم ايه هاش وكاني أفرين بارك الله ها. لا لا لا ذهبت بعيدا يا صاحب النخل لا لي فيك ابراكا امتيا اكمام وكو يعني سيري يعني امك كثير هذا؟ وردا ورد كثير النوداع ديت الدروة دم لك هذا وخرمك لناوداع ديت الدروة والنخل ذات الأكمام والحبذ العصف والريحان والحب أخواي قال كثيري لمزيد حب حب يعني دان الله جاجنما جوايا نوكا نيسكا غير أوانش ودان يا الله لمزيد أخواي قال رب رحمتي خوي كردوتي بمن ذا العصفي كخاوني أوداني ويليك خاوني عصفا عصف دوما نهي هم تويكل وهم شي قدي شي هي دواي ام قدا استقدي جنم اللقاء كاني قدي جنم كاتيك جنم كد درويتو او اوي تريش دبي دبي قصل وني قدكي دواي يعني دا په له دې لري جارن به په والله بسری ده ده چون جېره دکرا یا اسا وسائلی تر پیدا بو ده بچی چې کا چی؟ ته کا ته عصف یعنی کا او جو چه بو انعامو اجلکمن ولحبذ العصف والحب بو خو معنی ته کې کلا کا شی او چی تری شی قدکشی ک دکتریته ده به به بو چه بو وحب العسفی وڕیحان و ڕیحان هەم گزوو وجیایەکی بۆن خۆش دەگرێتەوە لەم زەویێتدا خوا گەورە چیتر بۆ ئێمە داەوە ئەوە فاقیهەکە ئەوەشیان خوماکە ئەوەشیان حەب دا نێواڵەکە گەم و جۆکە ئەو جاچی تێر ئەڕیحان بون بۆنی خۆش ئەنووا گز و جیایی بۆن خۆشیش گەورە لەو زەوێدا دایناەوە بۆ ئێمە. سەر ئەڵای ئەوەشکە ئێمەش لە سەر زەوی دەبین تیدا. دينو دشينو هموش تشتيها ذكرت ذو العصف والريحان دواي او كوم الله رحمتي خوى او كوم الله نعمتي خوى كباسي كرت او جادفرم فبي اي الاء ربكما تكذبان تي كوابو او بكامل نعمتك اني خوى لنازو نعمتك اني ناشكر دبن كردبن كاميان بدرودا دلنه إخوانيا لأخواه بما النهاتو أخواه خلقين كردوا جاء كاتك في عمر عليه الصلاة والسلام أم آم سورتي إخوة عنده بوجه جنوك كانت كنت أخواه في عمره بوجه إنسو جننا كاتك قيشتفى بأي آلاء ما تكذبان وتيان ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب ربنا نكذب بهيج تيقل نعمتكاني ثوئيما ناشكرنا بنا هيجي بدردانانين فلك الحمد حمد بوتويا ايها الاخوه الكرام لا نكذب باي من الائك يا ربنا اي بلورد قارمن هجلناز نعمتك انتو فين اشكرنابن و هجيشي باودا نانك بيدين بقال <سؤال> غيريتو يا بهي توين زانين هميلتو ويا ما بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد <سؤال> ولك الشكر <سؤال> الحمد <سؤال> وشكر <سؤال> بس بخوايا فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان يعني انس وجن بويه مثنايا اي مروه اي جن اي وبكام لنازو نعمتكاني اخوان نشكر ده بن يا بدر ادا دلين كلي اياتي فبأي آلاء ربكما سيج جار لم سوره دوباره دبار ده يعني هر نعمتك بعض دکا او جخوا گورا پرشياريان لداکا دي بكمل نعمتكاني اخو اي وانا اشكر كاميان بكم دزانن كاميان به غير إخوة زانا. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فوردجر من مروي دروسكيرت جنس إنسان. لسرتادة كآدم يدرس كير لشيء درس تيكر من صلصال كالفخار. صلصال كالفخار يعني قريش قريشين. تربو دواي تربنو وشجبوته ودواي وشجبنو الرق دبت كالفخار وكتي اللي ده فخارشيا. هكذا. Okay. <تصفيق> <تصفيق> باشدي. آفرين صلصة ويا كليدة دنجيدات. استأمة شو أما فخاره؟ أما قرد طالقوردروس كراءة، تر راءة، دواي وش كراءة، تواي قرم ورق دباد. دي دنجيدات. فخفوري آفرين. فخار إما لقريب يطلع فخفوري، بلاه. يا كل فخار، نال فخار، ده لكل خوي بروزكر تشي كير خلق الإنسان، مروفي دروزكر. لجارك دهذا فرمه خلقه من تراب، لهندش وين؟ مروفي دروس كير. لخول. لا تشي دروزكر لخال، خالي سرزويل. لا آيات التد خواني ده فرمه إننا خلقناه من طين لازم. إما دروز ما كله شيء، لا قريتي. لنج لازب يعني كدستي لدي بدسته دمنتها من طين لازب لا اتي تردا من حمائن من صلصال من حمائن مسنون من صلصال من حمائن مسنون يعني ديشان قريك كتردا كريت دو ايماويغ ليدى غرين تاويل الى رشدى بيتر كيد غوريت باشا دوى تركيا ام قناري كيس ومن صلصال كالفخار دوای اویک تربو ما ویک ما و رشحال قرا و رنگ کی گوره آوجاتیلی ده وشک دبته آوجا کوشک بو رقده بکراغ بو و کوچیلی ده کلف خار و کوفوری و کو امر دوای او خوای پرودگار اسکیلی دروس کرد لو قرا آوجارا روحی نهای بری گشتی لبر اس تکانی کرد آو مرویلی دروس کرد من باشه برای کنم دی خوای پرودگار اصلی بابی رگوری املم زوی دروس کرد و. لم زوید روستی کرد و بمشی وعذیق که باز من کرد که وقت عیم را بود تو خود با جور دزانی کاته لسر زویدی تو داشتیت لکاته که دو او اصلا کیتویم تو رابه لو گلو خالد روست کردی لو قرار روست کردی خوای جور د روستی کردی املالای که و دلیل لسر عظمتی ربو العالمین پروژگار ل تو ز خالک آدمی روست کرد آدم ل خالد روستی کرد کەواتای مەزنە عظیما وه علیولظ زۆر عظما لە لایکی ترەوە دیسان بچوکی ئمە، ئێمە چەند ستێکی کەم و بچوچین برا. لە لای چ ترەوە انسان خۆی بە متتەوازر بزانێ لە لای چی تریشەوە بەڵگەیە لە سەرچی لە سەرەوەیئسان کەبییل لە ئەسلەکەی خۆی بکاتەوە دا ئیما دەبێت کەسێکی سنجین و کەسێکی قرس و ڕزیین هل بحاله ان بلام بزانين أوه هل بحاله كيا؟ وخلق الجنة من النار بلام جن أوكي لا شيء درست كيرت لا بلس جان دروست دروس کرد. بعد پیراگورید جان که چه ابلیسه. لی طبیعت ابلیسی عقیب به نپرسچایی خود. خلاص دو کلپ دکاتو نوید بیتو برزد بیتو. که وقت مروف مرف که و سری جنک، سری انسان که و سری سری عقیب که و سری جاب که. بوی مرف دو به رازین بده قرز بیت، سنجین بیت. بلام انسان كهاتو هالب هالب سريع وبهلو ناحتي ما نبو أو لبيريتو تو أو أصليك أويل أدروس كراوا لا طورخ او أو غلطة فبأي آلاء ربكما تكذبان بج لا نازن يمتكان ايوا نشكر دبن يا به إخوائ جوري نازان يا كفرانين يعمده كانوا و شكري إخواني جوري لسرنا كان لا نكذب إيم من آلائك يا ربنا فلك الحمد ثائر بنا كانوا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم <تصفيق> <تصفيق> أَفَلَا